من قبل صلاة الفجر وحين تضعون فيها بكم من الظهيرة ومن بعد صلاة الآشاء من قبل صلاة الفجر وحين تضعون فيها بكم من الظهيرة ومن بعد صلاة لا تَعَاوَرَاتٍ لَكُمْ لَا تَعَاوَرَاتٍ لَكُمْ لَيْسَ عَلَيْكُمْ وَلَا عَلَيْهِمْ جُنَاحٌ بَعْضُهُمْ لَيْسَ عَلَيْكُمْ وَلَا عَلَيْهِمْ ماذا كذلك يبين الله لكم الآيات كذلك يبين الله لكم الآيات والله عليم حكيم